رقم واحد طول مسافة التوقف يتعلق أساسا ألف بحالة العربة ب بدرجة احتكاك العجلات بالمعبد جيم بالسرعة أعيد طول مسافة التوقف يتعلق أساسا ألف بحالة العربة با بدرجة احتكاك العجلات بالمعبد جيم بالسرعة